اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَذِكْرًا اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَذِكْرًا وَإِذَا الْقُبُبُ هَامَ كَانَ ضَيِّقًا مُقَرَّرِينَ دَعَوْهُنَّ هُنَالِكَ صَبُورًا وَإِذَا الْفُحُورُ هَامَ كَانَ ضَيِّقًا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلب التي وعد المتقين تَقُولُ أَلَذٰلِكَ قَيْرٌ أَمْ جَنَّةٌ قُرٌّ الَّتِي مَوْعِدُ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا لَهُ فيِيه يَشَونَ خَالدينينلَ فيِيعَ يَ شَونَ قالدين كانَ على رَِّكَ وَعدَم مكوللة كان على رَض بِتَ وَعدم مكُوليا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ كبير سيقول انتم اغللتم عباديها اله الامهم ضر التبيل كان ينبغي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء ولكن كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من ولكن, ولكن ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ولكن متعتهم لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا تطيعون قرفا ولا نصرا ومن يغلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يغلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ثَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ إلا لَهُمْ لَا يَكُلُونَ الطَّعَامَ في فِي الْأَسْوَاقِ وَدَعَائِنَا بَعْضٌ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ وَدَعَائِنَا بَعْضٌ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ أَتَصْبِرُونَ أَتَصْبِرُونَ وكان ربك بصيرا وكان ربك robot